بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه المحاضرة الثانية في شرح منظومة الآداب للإمام المرداوي يقول رحمه الله تعالى بعد المقدمة ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي أخذ النظم رحمه الله تعالى يتكلم عن مقاصد هذا النظم فقال ألا ألا حرف استفتاح يعني يدل على تنبيه السامع لما سيقال له بعد ذلك كل من أي كل إنسان رام أي قصد وطلب السلامة والسلامة هي البراءة من العيوب كما هي في القواميس والمعاجم وهي من الكلمات الجوامع فليصن الف أي فليحفظ جوارحه جمع جارحة سميت بذلك لأنها تكتسب وتتصرف فليحفظ جوارحه عما هي عن الأشياء التي نهى الله عن ما نهى الله عنها فالله سبحانه وتعالى نهى عن أشياء نهيا مؤكدا جازما وهذا الذي يكون النهي فيه للتحريم كقوله سبحانه ولا تأكلوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ولا تقربوا الزنا وإن كان النهي ليس معه جزم فالنهي هنا للكراهه كما جاء في الأحاديث إذا توضأ أحدكم فليحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه كما في سنن الترمذي وابن ماجه. وصون الإنسان جوارحه وقلبه عن الحرام واجب وعن المكروه مستحب ومفهوم النظم أن من لم يصن جوارحه عما نهى الله عنه من المحظورات يكون عن السلامة بمعزل لأنه لم يتق الله ولم يراقبه فيما نهى وأمر وقد اوصى الله تعالى بتقواه فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال ابن مسعود في تفسيرها هي أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وشكره سبحانه وتعالى يدخل فيه جميع فعل, فعل الطاعات ومعنى أن يذكر فلا ينسى أن يذكره العبد بقلبه لأوامره لأوامر الله لحركاتي وسكناتي وكلماتي ولنواهيه فيجتنبها فإصلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات كله بحسب صلاح حركة قلبه ولذلك كما جاء في الحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فإن كان القلب فاسدا فقد استولى عليه اتباع الهوى وفسدت حركات الجوارح تبعا لفساده وعدم استقامته وقد جاء في الحديث لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه في طاعة ربه جل وعلا فإن الأعمال لا تستقيم إلا باستقامة القلب وقد كان السلف رضي الله تعالى عنهم يحاسبون أنفسهم على ذلك قال الحسن ما ضربت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية فإن كانت طاعه تقدمت وإن كانت معصية تأخرت وقال بعضهم ما خطوت منذ أربعين سنة خطوة لغير الله عز وجل والقلوب ثلاثة أصناف قلب خال من الإيمان وجميع الخير فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من الوسوسة إليه لأنه صار بيتا من بيوت الشيطان ووطنا والثاني قلب استنار بنور الإيمان لكنه عليه ظلمة بعض الشهوات وعواصف الأهوية فبينه وبين الشيطان حرب وسجال فمنهم من يغلب احيانا ومنهم من يهزم احيانا والنوع الثالث هو قلب محشون بالإيمان قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت عنه تلك الظلمات فليس للشيطان عليه سبيل فلذلك القلب هو سلطان الجوارح ومالكها والإنسان يجب عليه أن يتجنب الموبقات الباطنة والظاهرة والظاهرة كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأقل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ولما ذكر الناظم رحمه الله أن من طلب السلامة فعليه بحفظ جوارحه عما نهى الله بدأ بذكر آفات أسرعها حركة وهو اللسان يعني فصل بعد الإجمال قال رحمه الله يكب الفتى في النار حصد لسانه وإرسال طرف المرء أنكى فقيد يكب أي يقلب ويصرع الفتى المراد به هنا الإنسان عموما وفي النار النار هي نار جهنم وكان الله وإياكم حرها وشرها حصد لسانه بمعنى محصوده فقد شبه ما يمسكه من الكلام الحرام كالكفر والقذف بحصاد الزرع ثم بعد تشبيه الالسنه بحصاد الزرع استعارة مكنيه وقد شرب بذلك إلى ما جاء في الحديث حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله بعدما ذكر له رأس, رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وزروة سلامه الجهاد ذكر له يعني طاعات متعددة ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثاكلتك امك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فهذا يدل كما قال الحافظ ابن رجب يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم القيامة ما زرع إن كان زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة وإن كان زرع شرا من قول أو عمل حصد الندامة وايضا من أفات اللسان أنه يدخل في كثير من المهلكات فقد جاء في الحديث من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة وفي الحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فافات اللسان كثيرة, آفات اللسان كثيرة جدا منها الكلام فيما لا يعني ومعنى الكلام فيما لا يعني هو أن يتكلم الإنسان فيما لا يعنيه بحكم الشرع والإسلام وليس بحكم الهوى فان الإسلام يقتضي فعل الواجبات ويندب, ويندب إلى فعل المندوبات فالمراد بتركه ما لا يعني أي من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ درجة الإحسان كما في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني نعم وأيضا من آفات اللسان الكذب وهو أيضا من الآفات التي يأثم بها الإنسان ومنها البذاء وشهادة الزور وقول الفجور والقذف والمهلكات مثل يعني يتكلم بالكفر والقول على الله بلا علم والغيبة والنميمة كما سياتي بعضها في هذا النظم المبارك واللسان يتعلق به طاعات جليلة منها الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين ومنها الأزكار في الصلاة تكبيرة الاحرام والتسبيح والتهليل وأذكار الحج والأذان والشهادات وكذلك في الإقرار بالحقوق ومن تلاوة القرآن العظيم والعلم النافع فيدور الأحكام فيها على الخمسة المعروفة الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام وكلها ترجع إلى أقوال أو أفعال فالأقوال كلها متعلقة بجارحة اللسان وأما الأفعال فمنها أيضا ما يشاركه اللسان في يعني بعضها أو في كثير منها طيب هل الكلام أفضل من السكوت أم عكسه المعتمد أن الكلام أفضل لأنه من باب التحلية لكن طبعا إذا كان كلام بخير إذا كان كلاما بخير و يعني... ما أحسن قول عبيد بن عبد الله بن أبي جعفر وكان من الحكماء يقول إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث يعني يخالف هواه ويعني التزام الصمت في يعني في مجرد يعني الصمت ليس قرب ولا عبادة بل قال الحافظ بن حجر رحمه الله يقول التزام الصمت واعتقاده قربة إما مطلقا أو في بعض العبادات منهي عنه واختلف العلماء هل الملكان الكريمان يكتبان كل شيء أو يكتبان فقط ما فيه الثواب والعقاب على قولين مشهورين والمروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يكتب كل ما يتكلم به حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله, قوله عمله فأخر منه ما كان فيه خير أو شر وألغي سائره قال ابن رجب رحمه الله وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن يمينه يكتب الحسنات والذي عن شماله يكتب السيئات و جاء في الصحيح إذا كان أحدكم يصلي فانه يناجي ربه والملك عن يمينه نعم هذا ما يتعلق بآفات اللسان ثم ذكر رحمه الله تعالى من الأشياء التفصيلية أيضا التي يجب على الإنسان أن يتجنبها قال وإرسال طرف المرء كاف قيدي إرسال أي إطلاق والطرف هو النظر أو العين والمرء المراد به الإنسان عموما والمراد إطلاق بصره بالنظر في المحرمات ومعنى أنك أي أشد نكاية والنكاية هي الخسارة ويعني الـ الـ الـ الـ يعني الـ ما يقع على العدو إذا قلت مثلا أحدثت نكاية في العدو يعني قتلت فيهم وجرحت فالإنسان إذا تتبع النظر إلى المحرمات هذا يكون فيه يعني هزيمة ويكون فيه خسارة وحسرة على أن إرسال الطرف أشد نكاية من حصد اللسان يعني انكى يعني أشد نكاية من حصد اللسان فقيد معنى قيده أي احبسه ولا ترسله وتتركه مهملا فإنه يورد الهلاك وإنما قيده يعني احبسه عن الحرام ولذلك النظر لا يكون ممنوعا على الإطلاق وإنما يمنع عما حرم الله سبحانه وتعالى ولأن أكثر المعاصي تتولد بنفضول الكلام وأرسال النظر وهما أوسع مداخل الشيطان أوسع مداخل الشيطان كما قال بعض أهل العلم هو العين واللسان قالوا فإن جارحتهما لا تملآني بخلاف البطن يعني إذا اكل الانسان فشبع لا يستطيع أن مهما كان يعني إنسان شديد الشره يصل إلى مرحلة ويشبع فيها لا يستطيع أن يأكل بعد ذلك وأما العين فإنها تنظر وقد لا يكتفي الإنسان والعياذ بالله إلا إذا حدث له شيء يعني يعني حصل فيه مرض في عينه أو أصيبة أو حصلت لكن إذا كان هناك شره لا يكتفي ولا يشبع وكذلك اللسان إذا استرسل في الغيبة وفي الحرام وفي نحو ذلك, وصارت ذلك وصار ذلك عادة له والعياذ بالله ثم إن فضول النظر هو أصل البلاء لأنه رسول الفرج ولذلك قال الناظم بعد هذا البيت وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه ومتعبه فاغضضه ما استطعت تهتدي طرف الفتى كما قلنا الطرف هو البصر يا صاحي أصلها يا صاحبي وناداه مرخما كما هو معروف في علم النحو ورائد فرجه أي رسول فرجه والفرج في اللغة هي العورة هو العورة وقال بعض العلماء الفرج من الإنسان يطلق على القبل والدبر وأكثر استعماله عرفا في القبل رائد فرجه ومتعبه أي سبب تعبه وسلبه به الاستراحة إذا أرسله ولم يغضضه ثم أمر فقال فغضضه أي اخفضه واحتمل المكروه منه وغض طرفه أي كسره وأطلقه ولم يفتح عينه قال الإمام ابن هشام غض الطرف عبارة عن ترك التحديق واستفاء النظر معنى غض الطرف ألا يحدق الإنسان ويستوفي النظر فيما ينظر إليه حتى يعني هذا يشغل القلب يعني حتى لو نظر الإنسان لشيء مباح حتى لو كان مثلا ينظر مثلا إلى أساث بيت من البيوت أو زخرفة أو سجادة من السجادات أو ثوب من الثياب فالتحديق الشديد وإشغال النظر بذلك يورث يعني انشغال القلب والفكر حتى ولو كان الشيء مباحا فما بالنا إذا كان محرما فتارة يكون ذلك الغض لأن في الطرف كسرا وفتورا خلقي خلقيا يعني يكون شيء في العين من الضعف وإما أن يكون لقصد الكف عن التأمل حياء من الله جل وعلا وهذا هو المقصود هنا قال الله تعالى قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن قال تهتدي أي ترشد يعني إذا غضضت طرفك فإنك تكون مهتديا وتسلم من غائلة النظر وتعبه ووصبه وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه فقال لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تتبع النظرة النظرة ربما يتحايل بعض الناس في جواز القصد للأولى وليس كذلك وإنما الأولى المقصود بها التي لم يقصدها يعني ممكن الإنسان ينظر نظرة أولى أول ما يقع بصره يكون بغير قصد ويكون شيء عفوي لكنه يطيل هذه النظرة الأولى يعني, يعني يظن بعض الجهال أنه مسموح له في النظر الاولى حتى لو كان فيها تحديق وفيها تامل وفيها طول لكن ليس هذا مقصود الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لا يحرم ما لا يحل ما احرم ما حرم الله وانما المراد بالاولى هي نظر الفجأة اللي هي قال فيها اصرف بصرك كما في صحيح مسلم فهذه النظره الأولى هي التي لم يحضرها القلب ولم يتأمل بها المحاسن ولم يتلذذ بها فإذا استدامت يعني طالت النظرة الأولى ودخل فيها هذه الأشياء من التلذذ ونحو ذلك كانت مثل الثانية في الإثم. وأيضا اللحظات يعني ما يلاحظه الإنسان أيضا هي رائدة الشهوة والنظر كما قال ابن القيم رحمه الله وأصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان فإن النظرة تولد خطرة. والخطرة تولد فكرة والفكره تولد شهوة والشهوة تولد إرادة ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل, الفعل ولا بد فلذلك قالوا الصبر على غض البصر سر من الصبر على ألم بعده وفوائد غض البصر كثيرة أيها الأحباب منها تخليص القلب من الحسرة ومنها أنه يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في عينه وفي جوارحه ووجهه وكذلك يورث صحة الفراز الفراسة فإنها من نور الله عز وجل ومن ثمراته وايضا يورث يفتح له طرق العلم النافع وابوابه ومنها أنه يورث القلب الثبات والشجاعة والسرور والفرحة ويخلصه من أسري, من أسري الشهوة وهذا النظر منهما هو محرم وهو جل مقصود هذا الموضوع وهو كالنظر إلى الأجنبية من غير حاجة تبيح ذلك وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لا يأكل الرجل مع مطلقته هو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها فكيف يأكل معها ينظر إلى كفها لا يحل له ذلك وقال القاضي يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين لأنها عورة ويباح له النظر إليهما مع الكراهة إذا أمن الفتنة وكان نظره من غير شهوة يعني دايما نظر لما يكون معه شهوة لغير يعني من يحل له الاشتهاؤها كالزوجة أو ملك اليمين لا يجوز حتى لو جاءته الشهوة وينظر إلى امرأة من محارمه هذا حرام لا يشتهي امرأة لا تحل له يعني وليس له لا يبيح الشرع له أن يشتهي أو يتلذذ بها وطبعا أيضا ذكر بعض العلماء النظر إلى الأمرض النظر إلى الأمرض نعم فايضا قالوا أنه الأصل أنه يجوز لكن إذا كان بشهوه فلا يجوز الأمر الثاني هو أن يكون النظر المستحب هو النظر إلى امرأة يريد أن يتزوجها وغلب على ظنه إجابته وفي حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحية فليفعل قال رجابر فخطبت امراه فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها فتزوجتها وهذا النظر الى المرأة قيل يسن وقيل يباح واما القسم المباح فهو كنظرة الفجأة التي ذكرناها في حديث علي رضي الله عنه الى الاجنبيه بلا قصد فإن كانت بقصد كانت محرمة كالثانية كذلك من المباح نظر كل من الزوجين إلى جميع بدن صاحبه وكذلك لمس جميع بدنه نعم هذا بالنسبة لأقسام أقسام النظر ومن المباح كذلك نظر الصبي المميز الذي لا شهوة له ما فوق سرة المرأة وتحت ركبتها وإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم يعني الشاب أو الولد الفتى الصغير الذي لم يبلغ فرق فيه بين المميز وبين غيره وأيضا ومنه النظر إلى العجوز والبرزة البرزة التي يعني المرأة الكبيرة التي تخرج ويعني تختلط بالأسواق ونحو ذلك والقبيحة المنظر قيل أيضا ينظر منها إلى غير عورة الصلاة نعم وأيضا زوات المحارم من تحرم على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها أيضا ينظر منها إلى ما ظهر منها يعني عادة فلا يباح له أن ينظر الى عورتها أو إليها بشهوه <تصفيق> نعم قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله أصل العشق إطلاق البصر أصل مرض العشق يعني والوقوع في حب المنظور إليه هو إطلاق البصر وكما يخاف على الرجل من ذلك أيضا يخاف على المرأة قال رحمه الله وقد ذهب دين خلق كثير من المتعبدين بإطلاق البصر وما جلبه فليحذر من ذلك ثم قال رحمه الله تعالى في منظومة الأداب ويحرم بهت واغتياب نميمة وإفشاء سر ثم لعن مقيد. يحرم يعني على كل مكلف بهت أي بهت أحد من المسلمين يقال بهته أي قال عليه ما لم يفعل والبهيتة والباطل الذي يتحير من بطلانه وفي الحديث يتدرون ما الغيبة قال الله رسول العالم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإلا لم يكن فيه ما تقول فقد بهتته والبهتان هو الباطل وقلب الحق إلى باطل كما هو صفات عباد الله يعني الخبثاء مثل اليهود ونحوهم قال اغتياب كذلك تحرم الغيبة وهو أن تذكر أخاك في غيبته بسوء وإن كان فيه ما ذكرته فإن لم يكن فيه فهو, فهو البهتان وقال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه والكلام في الإنسان إنما يكره بما يكره قد لا يكون غيبا محرما يعني في استثناءات من هذا التحريم كأنه كمثل من لا يعرف إلا بلقبه كما في بعض الأئمة اسمه الأعرج والأعمش إذا كان لا يعرف إلا بمثل هذا فلا يكون ذلك غيبا لأنه ليس بقصد التنقص له أو إذخار يعني عيبا فيه المراد هو تعريفه وتميزه وكذلك المجاهر بالكبائر وبالمعاصي قال العلماء ليست له حرمة وكذلك أيضا يعني قال الحسن رحمه الله من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة فيه والأشهر عن الإمام أحمد الفرق بين المعلن وغيره المعلن يعني بالمجاهر بالمعاصي وبغيره الذي يستتر فيعني لا يختاب المستتر وأيضا قال بعضهم من جاز هجره جازت غيبته نعم أما إذا كان في ذلك مصلحة عامة للمسلمين خاصة عامة أو خاصة كمثل مثلا علماء الجرح والتعديل لما ذكروا مثلا الروال فيهم كذب وفيهم غفلة وفيهم سوء حفظ كل هذا من الدين ومن النصيحة وكذلك إذا سوء الانسان مثلا يريد أن يعني يشار أو انسان بتؤخذ مشورته في أهل هذا الدار في أهل هذه الدار أو مثلا في أهل هذه القرية أو أهل هذه البنت التي يريد أن يتزوجها فلان من الناس فلا بد أن يكون ناصحا امينا حتى وإن ذكر بعض الأشياء عن أهل ذلك البيت فذلك من باب النصيحة وليس من باب التنقيص والغيبة وفضيحة الناس. آه نعم آه كذلك آه قال آه رحمه الله تعالى طبعا الغيبة الصحيحة أنها لا تفطر ليش الصائم وإن كان فيها تنقيص من الأجه كذلك تحرم على كل مكلف نميمة والنميمة هي نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر يعني ليس نقل حديثا عاديا وإنما يفسد بين القوم بنقل هذا الحديث وجاء في الصحيحين لا يدخل الجنة نمام وفي رواية قتات قال بعض العلماء معناهما واحد وقال بعضهم النمام هو الذي يكون مع جماعة يتحدثون حديثا فينم عليهم يعني يكون موجود معهم وينقل الحديث الذي سمعوا منهم إلى جماعة آخرين وأما القتات فهو الذي يتسمع عليهم وهم لا يعلمون ثم ينم عنهم ينم عليهم يعني القتات لا يكون معهم لكنه يتسمع ويتجسس أو يرسل جاسوسا ونحو ذلك ثم ينقل ذلك يعني المؤدى في النهاية واحد وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال أنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستتر من البول ورغم أنه قال في الحديث ما يعذبان في كبير إلا أن الأمة قد أجمعت على تحريم النميمة وأنها من الكبائر وأنها من الزنوب وليست ذنبا صغيرا بل إنها قد تقيم حروبا بين الناس ويحصل فيها سفك دماء وقتل إزهاق يعني أرواح وجراحات بسبب هذه الكلام وهذا النمام إنما يسعى بالشر بين الناس وسبب وقوع الناس في سفك الدماء يكون بمثل هذه المعاصي وقد جاء في الحديث إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه لأنه نفاق وخداع وكذب وتحيل على اطلاعه نعم وقال رحمه الله وكتمان سر وإفشاء سر أيضاً إفشاء السر من الصفات يعني القبيحة التي ينبغي أن يترفع عنها المسلم إفشاء سر الإفشاء بمعنى النشر والإزاعة وما يكتم من السرائر يعني كيف يعرف الإنسان أنه يعني يحرم عليه إفشاء السر إما أن يكون هو أمر أصلاً بكتمه يعني أوصاه صاحب السر ألا يفشيه أو دلت قرينة من القرائن على كتمانه أو ما كان يكتم عاده يعني مثله يكتم عاده حتى ولو لم يوص به ذلك المسر إليه وفي الحديث الذي رواه الترمذي مرفوعا إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو امانه وحرم في أسباب الهداية إفشاء السر وقال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وذلك يعني من صفات يعني المؤمنين الصادقين الورعين أنهم لا يفشون أسرار الناس إلا إذا كانت في ذلك يعني المصلحة والحكمة التي تطابق شرع الله عز وجل قال بعض الحكماء القلوب أوعية الأسرار والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها فليحفظ كل منكم مفاتيح سره ومما يتعلق بهذه المسألة أنه يكره لكل من الزوجين التحدث بما صار بينهما ولو لضر لضرتها وقال بعض العلماء بالتحريم وليس بالكراهه وقد جاء في هذه المسألة بحديث في صحيح مسلم أبي ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس عند الله منزلا يوم القيامة الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر احدهما سر صاحبه ثم لعن مقيد نعم تنتقل هنا الى مساله اللعن وثم يحرم يعني يحرم لعن مقيد اللعن معناه الطرد والابعاد من رحمة الله عز وجل لكنه قال لعن مقيدي يعني اللعن للإنسان معين ومقيد هذا الذي يحرم أما لعن الكفار عموما يعني من لعنهم الله عموما فلا يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه وفي الحديث لا ينبغي لصديق إن, أن يكون لعانا ولعن المؤمن كقتله يعني أشياء كثيرة في النهي عن, عن اللعن حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن عمران بن حسين قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها يعني المرأة لعنت الناقة والله يا أخوانا هذا يحدث كثيرا إنسان يكون يركب داب ولا يفعل مثلا يمسك بالهاتف أي شيء يعني تعثر معه فيقوم بلعن هذا الشيء لكن رغم أن هذا الشيء لا يعقل يقول فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه المرأة التي تلعن الناقة التي يعني ضجرت منها فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان ما يرضى بأن يلعن الحيوان ويقول لا تتبعنا بملعون وغير ذلك فلعن هذه الكلمة مما يستهين به كثير من عوام الناس والله المستعان طبعا هل يجوز كان يجوز لعن الكفار عموما لكن هل يجوز لعن كافر بعينه هذه فيها روايتان في المذهب وظاهر النظم أنه ممنوع حتى لو كان كافر وقال شيخ الإسلام لعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز أما لعن المعين فالأولى تركها لأنه يمكن أن يتوب وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قيل يا رسول الله ادعوا الله عز وجل على المشركين قال إني لما أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة قال في رواية الحفظ بن الجوزي وقد لعن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه من يستحق اللعن فهو يعني السلامه أفضل أن الإنسان لا يعين ملعونا في لعنه ربما يكون هذا الإنسان يهتدي بعد ذلك والهداية عند الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية والسداد والعلم النافع والعمل الصالح وأقول قبل هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته